واختلاف في الليل والنهار وما انزل الله من السماء في الليل والنهار وما انزل الله من السماء رزقا فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون آيَةَ الَّتِي نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يشدوه بعذاب امين واذا علم من اياتي شيئا اتخذها مذوا اولئك ولا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 على نفسه ومن اساء فعليه ثم الى ربكم ترجعون ثم الى ربكم ترجعون ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات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 خَلَقَ وخلق الله السماوات والأرض بالحق 110. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون 111. أفرأيت من اتخذ إلها هو هواه 112. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره يشاوه فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدم وما له بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم أجل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 بلحق إنا كنا نستنسق فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُؤْمِنُ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 الْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنَّا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَمُونَ